ن س أ ل الله تعالى أ ن ينفع بها الجميع السلام الله وبركاته الحمد العالمين الله نبينا محاضرة مهمة في القرآن وحفظه وأتابعها وأحضرها منذ زمن وطلب رئيسي بالعمل حضوري لعمل ما مساء مع العلم أن العمل مساء عليكم لله وصلى وسلم على ورسوله على آله يقول لديهم وطلب لعمل رئيسي ورحمة محمد أجمعين مهمة منذ زمن مع عبده في حضوري غير مجبورين فيه وبرك وصحبه وحفظه رب أن و لكنه يقول إ ن ه ضروري ل أ ن ه أ م ا ن ة ت ا ب ع ة للعمل يحاول إ ج ب ا ر ن ا بهذا العمل ف م العمل ا على كل حال إ ذ ا كنت تاخذ مقابل على العمل من مسائف لا يجوز لك أ ن تحضر م ح ا ض ر ة و لا غير لا بد أ ن تحضر في العمل الذي استجرت من أ ج ل ه و تؤدي هذا العمل على الوجه المطلوب و لو لم يكن فيه عمل و لو لم يكن فيه عمل اما اذا كان العمل ت ب ر ر ف أ ن ت أ م ر نفسك ان ت ف ح ض ر و الا بد ف ا ل أ م ر اليك يقول ما حكم التورق بالمعادن أ و السيارات و اني ر ي د شراء منزل بالتقصيد و ف ض ل العروض بالمعادن و السيارات ما يسمى بالتورق مساله ا التورق و هي أ ن يحتاج ا ل إ ن س ا ن إ ل ى نقود دراهم يشتري بها أ و يتزوج بها أ و يسد بها دينا أ و ينفقها على نفسه و ولده يحتاج دراهم و لا يجد من ي ق ل ض ه ثم يذهب إ ل ى شخص عنده س ل ع ة يشتري منه هذه ا ل س ل ع ة شخص يملك هذه ا ل س ل ع ة ملك تام مستقر ثم يشتري منه هذه ا ل س ل ع ة و لا يريد ا ل س ل ع ة إ ن م ا يريد قيمتها فيقبضها ق ب ل ا شرعيا من مالكها ا ل أ ص ل ي ثم يبيعها على طرف ثالث هذه م س أ ل ة التورق وهي جائزه عند ع ا م ة آ ل ا ل ع م اذا استوفت الشروط الا اما ا ل أ ر ب ع كلهم على جوازها بن عباس و عمر بن عبد العزيز و شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة كلهم يمنعون م س أ ل ة ا ل ت و ر ر و يرون أ ن ه ا من باب التحايل على الربا هي دراهم بدراهم و ا ل س ل ع ة مجرد ص و ر ة لكن ع ا م ة اهل العلم على جوازها و هي داخله في عموم أ ح ل الله البيع هذا بيع كون ا ل إ ن س ا ن يحتاج هذه ا ل س ل ع ة و لا يحتاجها هذا أ م ر خارج عن العقد لا يرجع إ ل ى العقد نفسه فلا أ ث ر له في العقد ف ي ش ت ر ي ا ل س ل ع ة من مالكها و يحوزها و يقبضها قبضا شرعيا معتبرا ثم يبيعها إ ل ى طرف ثالث و يستعملها و يتصرف في ثمنها ا ل أ م ر إ ل ي ه ت و ر ق بالمعادن و في السيارات المقصود إ ذ ا كانت ا ل س ل ع ة م ب ا ح ة نعم و يملكها البائع ا ل أ و ل ملك تام ثم يبرم العقد بعد ذلك مع الطرف الثاني ثم يحوزها الطرف الثاني إ ل ى رحله ثم بعدها الكبير و هي ا ل طرف ثالث لا شيء فيها نعم ما يكفي ما يكفي توكيل البنك ما يكفي ي ك ت و لا ل لا ب ن ك يكفي ما يكفي توكيل البنك لا بد أ ن يقبضها أ و يوكل ثقه يقبضها لان ا ل أ ص ل ا ل م س أ ل ة مختلف فيها و يزيد ا ل أ م ر اذا تساهل الناس فيها و تجاوزوا بعض الشروط و تهاونوا يزداد ا ل أ م ر سوء ويقوى الخلاف على كل حال على القول بجوازها والقول ع ا م ة اهل العلم و عليه العمل لا بد من توافر شروطها وانا ح ت ا ط ا ل إ ن س ا ن لنفسه يشتري س ل ع ة يقبضها ويحوزها إ ل ى رحله انتم تعز السلعه حتى يحوزها التجار إ ل ى رحالهم يقبضها قبض معتبد ما ي ب ي ع ه في مكانها لا يجوز ان ي ب ي ع ه حتى يقبضها ويحوزها إ ل ى رحله أ م ا وكلنا نقبض لك وكلنا نبيع لك هذا كله هذا ظاهر التحايل فيه التحايل فيه ظاهر المقصود انه لا بد ان يحوزها لا سيما الطعام الذي ليس به خلاف الطعام لا خلاف فيه اما غيرهم من السلاح فالعموم يشملها و اهل العلم جمع منهم يتساهلون في غير الطعام لكن الطعام لا بد من نقله يقول و حدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمر بن حزم إن اسماء بنت ع م بنت عميس وهي أ خ ت ل م ي م و ن ة بنت الحارث ام المؤمنين ل أ م ه ا غسلت أ ب ا بكر ن الصديق زوجها حين توفي ل ي ل ة الثلاثاء لثمان ب ق ي ن من جماد ا ل ا خ ر ة س ن ة ثلاثه ع ش ر عن ثلاث وستين س ن ة غسلت أ ب ا بكر حين توفي ذكر اهل العلم أ ن ه لا خلاف ب جواز تغسيل ا ل م ر أ ة لزوجها تغسيل ا ل م ر أ ة لزوجها لا خلاف ل أ ن ه ا ما زالت في حكمه وفي عدته أ م ا تغسيل الزوج لزوجته ف أ ج ا ز ه الجمهور تغسيل الزوج لزوجته أ ج ا ز ه الجمهور ل أ ن ع ل ي رضي الله عنه غسل ف ا ط م ة رضي الله عن الجميع و قال أ ب و ح ن ي ف ة و الثوري تغسله ل أ ن ه ا في ع د ة منه و لا يغسلها ل أ ن ه ليس في ع د ة منها و الصواب قول ا ل أ ك ث ر إن كل واحد من الزوجين يغسل ا ل آ خ ر والارتباط مازال بدليل ا ل إ ر ث كل واحد ارث من ا ل ث ا ن ي ثم خرجت ف س أ ل ت من حضرها من المهاجرين فقالت إ ن ي ص ا ئ م ة و إ ن هذا يوم شديد البرد فهل علي من غسل فقالوا لا فقالوا لا هل قولهم لا ل أ ن ه ا كانت ص ا ئ م ة في يوم شديد البرد أ و ل أ ن ه لا غسل من تغسيل الميت نعم فقالوا ل ا يعني لا غسل عليك كيف لا واجب ولا مستحضر يعني لعذرها بالصوت والبرد هذا احتمال وفي المسند والنسائي والترمذي وحسنه عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه قال قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام من غسل ميتا فليغتسل من غسل ميتا فليغتسل و من غسل فليغتسل ومن حمله فليتوضا لكن قال ا ل إ م ا م أ ح م د لا يصح في هذا الباب شيء و قال بعضهم ان ا ل أ م ر فيه على الند الامر فيه على الند لقول ابن عمر كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل قال ابن حجر إ س ن ا د ه صحيح فيكون من باب الاستحباب ل أ ن الذي يغسل الميت قد يصل إ ل ي ه شيء مما ينبغي إ ز ا ل ت ه فالاغتسال أ ك م ل يعني هذا وجه ا ل ج م بين ما ورد في ذلك لكنهم قالوا لا يعني ليس عليك غسل و ا ل م ل ا ح ظ ا ل ع ل ة التي ذكرتها أ و ا ل إ ط ل ا ق و الخبر محتمل لكن ا ل إ م ا م أ ح م د يقول لا يصح في هذا الباب شيء الذي هو باب ا ل أ م ر ب ا ل غ س ل من تغسيل الميت و حدثني عن مالك انه سمع على العلم يقولون إ ذ ا ماتت ا ل م ر أ ة و ليس معها نساء ن غ س ل ن ه ا و لا من ذوي المحرم كاخ و عم احد يلي ذلك منها على كلامه يجوز للمحرم أ ن يغسل قريبته يعني من فوق الثوب نعم كيف شو يقول سمع اهل العلم يقولون إ ذ ا ماتت ا ل م ر أ ة و ليس معها نساء يغسلنها و لا من ذوي المحرم ك أ خ و عم أ ح د يلي ذلك منها فيجوز حينئذ للمحرم على كلامه أ ن يغسل قريبته من فوق الثوب كما قال مالك المدونه و ا ل ع ت ب ي ة ولا زوج يلي ذلك منها يعني جعل المحرم مثل الزوج ولا زوج يلي ذلك منها يممت فمسح ب و ج ه ه و ك ف ي ه من الصعيد ا ل ط ا ه ر يعني لا نساء ولا محرم ولا زوج اذن تيمم لا ي ت و ل ا ا ل ر ج ا ل الاجانب و قل مثل هذا في الرجل قال مالك و إ ذ ا هلك الرجل أ ي مات و ليس معه احد إ ل ا نساء يعني اجانب يممنه أ ي ض ا فمسحنا وجهه و كفيه و الجمهور على أ ن الرجال لا يلون غسل النساء إ ل ا الزوج و كذا النساء لا يلين غسل الرجال إ ل ا ا ل ز و ج ة فقط يعني هل ل ل أ ب ان يغسل ابنته أ و البنت تغسل أ ب ا ه لها ذلك ولا ي س لها ذلك ح ا ج ة ما في زوج ولا نساء ولا أ ح د فنقول تيمم أ و نقول ي ج ع ل عليها ثياب و بلل أ ق ل ا ل أ ح و ا ل حيث لا ي ل ي ه ا نعم الجمهور على أ ن الرجال لا يلون تغسيل النساء إ ل ا الزوج ا ل ز و ج ة و النساء لا يلون تغسيل الرجال إ ل ا ا ل ز و ج ا ل ز و ج ة ه ذ ا قول الجمهور لكن مالك يرى ان, الأمر أن المحرم له أ ن يغسل من فوق الثياب يعني ج ر ن ا هذا الكلام إ ل ى كون الرجل يلي أ م ه مثلا في حال حياتها عند حاجتها لقضاء حاجتها و تنظيفها و ق ل مثل هذا في البنت ل أ ب ا ه ا يعني رجل كبير توفيت زوجته و ليس عنده إ ل ا بنته أ و العكس ا م ر أ ة ليس عندها من يقوم بحاجتها إ ل ا الولد هل يلي ذلك منها نعم ما في غ ي ر ه ما في البيت غ ي ر هل ه نقلنا و تبقى في نجاستها او يلي ذلك منها نعم يعني ا ل ض ر و ر ة دعي ا ل ذلك ا ل ض ر و ر ة دعي ا ل ذلك بقدر ما يحقق المصلح بحيث لا يترتب عليه ما في السلف بقدر ما يحقق المصلح نعم لا ه و إ ذ ا كان لا ا ل م س أ ل ة التيمم مش يلزم منه نعم هو بدل الغسل وتغسيل الميت هل هو ل ن ج ا س ة ترفع بحيث ق ا ل لا يجزي غير الغسل ف إ ذ ا سقط الغسل سقط الكل أ و نقول هو حدث الموت حدث نعم يرفع بالغسل أ و بدله بالتيمم إ ذ ا ح د ث يحتاج الى تيمم اذا لم ي ت ع ق ق الغسل و يبدو من التيمم و ان تريد أ ن تقول أ ن الغسل سقط ل أ ن من لازمه أ ن يباشر المغسول و التيمم من لازمه أ ن يباشر الميمم هذا قصد كذلك لكن التيمم امر سهل يعني أ ط ر ا ف اليدين و اشبه ذلك بحائل مثلا يمم شيء ي م س ح به لا باس على كل حال اقرب ما يكون لا الحادث م ا الطهاره فالمسلم لا إ ن ج ز طاهر حيا وميتا يعني لو حدث و ل ا ل ن ج ا س ة أ و لمجرد تعبد جاء ش ر ف بهذا ولا نعدل عنه نعم ن خ ذ ا قلنا تعبد وله بدل تعبد وله بدل وله نظير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 نعم أ ن من غسل الميت يغتسل أ و ما يجد ما ء ف ي ت ي م ا ما هو هذا ا ل مقصود ه ن ا ق ص د ن ا الميت نفسه ا ل أ ص ل أ ن يغسل تعذر تغسيله إ ذ ن يعذل إ ل ى البدل يمام في ايش ا ل ض ر و ر ة تقدر بقدرها اذا لم يوجد تعذر أ ن يوجد ا م ر أ ة ل ل م ر أ ة و رجل للمراه ورجل بقدر وبما يحقق المصلحه بما يحقق م ص ل ح ة بحيث لا يترتب ع ل ي ه ر نفسه بقدر ا ل ح ا ج ة نعم إ ذ ا استغلقت وغلقت ا ل أ ب و ا ب دون تنظيف إ ل ا بهذه ا ل ط ر ي ق ة ا ل ل ه مستغل قال مالك وليس لغسل الميت عندنا شيء موصوف لا يجوز تعديه وليس لذلك ص ف ة م ع ل و م ة ولكن يغسل فيطهر يعني إ ذ ا عم بالماء كاغتسال الحي كفافه لكن على ما جاء في حديث أ م ع ط ي ة ابدانا بميامنها و مواضع الوضوء, الوضوء منها بعد أ ن قال اقصرنا ثلاثا أ و خمسا أ و سبعا في روايه ت او اكثر كما عندنا من ذلك ر أ ي ت ن ا ذلك م ن خمس فهذه ا ل ص ف ة ي ب د أ بالميامن و مواضع الوضوء ابدانا بميامنها ا ومواضع ا ل و ض و ع منها هل بين جملتين تنافر ولا اتفاق نعم ابدانا بميامنها مقتضاه أ ن تغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى هذا مقتضى هذه الجمله ابدانا بميامنها ا مقتضى ذلك ان تغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى و مقتضى قوله و مواضع الوضوء منها و العطف على ن ي ة تكرار العامل و ب د أ ن ا بمواضع الوضوء منها أ ن تغسل اليد اليسرى قبل الرجل الجملتان متفقتان او بينهما شيء من ا خ ت ل ا ف في اختلاف ص ا ح ب نعم لكن يسلك بذلك مسلك الحي ي ب د أ بمواضع الوضوء كالحي توضا وضواه ل ل ص ل ا ة ثم بعد ذلك في الغسلات بعد الوضوء نعم ي ب د أ ب ا ل م ي ا م ن كما أ ن الحي يفيض المال على راسه ثم ي ب د أ بالشق الايمن ثم لا يسال بسم ل ه س ل ي ك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على أ ش ر ف ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في كفن الميت حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه عن ع ا ئ ش ة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ث ل ا ث ة أ ث و ا ب بيض س ح و ل ي ة ليس فيها قميص ولا ع م ا م ة وحدثني عن مالك عن ي ح ي بن سعيد أ ن ه قال بلغني أ ن أ ب ا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال ل ع ا ئ ش ة رضي الله تعالى عنها وهو مريض في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت في ث ل ا ث ة اثواب بيض س ح و ل ي ة فقال أ ب و بكر خذوا هذا الثوب ل ث و ب عليه قد أ ص ا ب ه مشق أ و زعفران فاغسلوه ثم كفنوني فيه مع ثوبين آ خ ر ي ن فقالت ع ا ئ ش ة وما هذا فقال أ ب و بكر الحي أ ح و ج إ ل ى الجديد من الميت و إ ن م ا هذا للمهلى وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أ ن ه قال الميت ا ل م يقمص ت ي ويؤزر ويلف في الثوب الثالث ف إ ن لم يكن إ ل ا ثوب واحد كفن فيه ه لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده الحمد العالمين وبارك صلى وسلم على ل رب ر و و س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 إ ز ا ر ورداء و ل ف ا ف ة بيض جاء في السنن من حديث ابن عباس مرفوعا البسوا ثياب البياض ف إ ن ه ا أ ط ي ب و أ ط ه ر وكفنوا فيها موتاكم صححه الترمذي و الحاكم ولو شاهد من حديث سمره بن جندر باسناد صحيح بيض فالبياض هو ا ل أ ف ض ل لهذا الحديث و ل ل أ م ر به كفنوا فيها موتاكم يرى ا ل ح ن ف ي ة أ ن المستحب أ ن يكون في أ ح د ه ا ثوب ح ب ر ة وكانهم أ خ ذ و ا هذا بما جاء أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كفن في ثوبين وبرد ح ب ر ة خ ر ج ه ابو داود من حديث جابر و إ س ن ا د ه حسن لكن روى مسلم والتلمذي من حديث ع ا ئ ش ة أ ن ه م نزعوها عنه يعني ك أ ن ه سجي بهذا البرد ا ل ح ب ر ة المخطط ثم نزع ه ا عليه ا ل ص ل ا ة و السلام س ح و ل ي ة أ و س ح و ل ي ة بضم السين و فتحها س ح و ل ي ة ن س ب ة إ ل ى سحول ق ر ي ة باليمن قال ا ل أ ز ه ر ي بالفتح ا ل م د ي ن ة التي باليمن و بالضم الثياب البيض ا ل ن ق ي ة و لا تكون إ ل ا من قطن إ ذ ا قلنا نسبه إ ل ى سحول ف ا ل ن س ب ة ماشيه س ح و ل ي ة نسبه إ ل ى سحول ق ر ي ة باليمن و إ ذ ا قلنا س ح و ل ي ة جمع سحل و هو الثوب ا ل أ ب ي ض النقي يقول هذا العلم ولا يكون إ ل ا من قطن يقول هذا سقط من بعض النسخ نص الحديث الساقط يقول حدثني يحيى عمالك عم ن عن يحيى بن سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثه أ ث و ا ب بيض س ح و ل ي ة يعني مفادهم م ف ا د ما م ع ن ا س ح و ل ي ة جمع سحلح ن س ب ة إ ل ى السحول السحول و جمع سحلح والنسبه حينئذ الى الجمع النسبه الى الجمع عند اهل العلم ايش ش ا ذ ة ا ل ن س ب ة الى الجمع ش ا ذ ة لا بد أ ن يرد الجمع الى مفرده ثم ينسب إ ل ي ه لكن يرد على هذا انه اذا كان الجمع أ ش ه ر من المفرد ك ا ل أ ن ص ا ر مثلا و ا ل أ ع ر ا ب نعم نسب ة الى الجمع و م صرحوا ب أ ن ا ل ن س ب ة الى الجمع ش ا ذ ة ليس فيها قميص الجمهور على أ ن الميت لا يكفن في القميص و عن بعض ا ل ح ن ف ي ة يستحب القميص يستحب القميص لماذا ل أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام كفن عبد الله بن أ ب ي في قميصه يعني أ ل ب س عبد الله بن أ ب ي في قميصه و أ د خ ل ه القبر نعم و هذا فعله و ذاك ما فعل به لكن ما كان الله جل و علا يختار لنبيه إ ل ا ا ل أ ك م ل و أ م ا كونه يكف في قميص النبي عليه الصلاه و السلام فهذا م ك ا ف أ ة له و جبر اخاطر ل ولده و لدهم ن خيار ا ل ص ح ا ب ة مكافاه له ل أ ن ه ك س ل ع ب ا س قميصا لما جاء مهاجرا المقصود أ ن مثل هذه ق ض ي ة عين كونه عليه الصلاه و السلام كف في ث ل ا ث أ ث و ا ب ليس فيها قميص هذا ما اختاره الله جل و علا لنبيه وما كان الله ليختار لنبيه إ ل ا ا ل أ ك م ل ليس فيها قميص ولا امامه الذين ي ق و ل و ن ك ف ر في القميص ماذا يجيبون عن هذا الحديث يقولون ليس فيها يعني في ا ل ث ل ا ث ة فلا يمنع أ ن يكون ليس في العدد وهو موجود نعم لكن هل هذا ظاهر اللفظ、لا. ظاهر اللفظ يعني المعنى ا ل م ت ب ا د ر من اللفظ أ ن ه لا يوجد القميص البته لا يعني أ ن ه يوجد قميص من غير ا ل ث ل ا ث ة كما يقول ه بعض ا ل ح ن ف ي ة أ و أ ن ه لا يوجد قميص و ع م ا م ه مجتمعان نعم يعني قميص دون ع م ا م ه لا ب أ س فالمنفي اجتماع القميص و ا ل ع م ا م و ليس المنفي القميص وحده أ و ا ل ع م ا م ه و ح د ه لكن هذا لا شك أ ن ه ايش تكلف هذا تكلف ا ظاهر يقول حدثني عن مالك عن ي ح ي بن سعيد أ ن ه قال بلغ ان ابا بكر الصديق قال ل ع ا ئ ش ة بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال ل ع ا ئ ش ة رضي الله عنها وهو مريض في مرض موته في كم كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل في ف كم ك ن ا ر س و ل اهل ل ل ص ى العلم ل ه ي ه و س ل قال العلم ذكر ذلك لها ب ص ي غ ة الاستفهام ت و ط ئ ة لها على الصبر على فقده رضي الله عنه و ارضه ا ق ل و ان لمثل هذا لا يخفى على أ ب ي بكر رضي الله عنه و ارضه ا فقالت في ثلاثه اثواء كانه في مرض الموت و يقول لها كم كفن ا رسول الله في كم كفن ا رسول الله و سلم ليذكرها ب م ص ي ب ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام فتهون مصيبتها به رضي الله تعالى عنه و ارضه ا و لا شك أ ن من أ ص ي ب و تذكر المصاب به عليه ا ل ص ل ا ة و السلام تهون جميع المصائب فقالت في ث ل ا ث ة أ ث و ا ب بيض س ح و ل ي ة فقال أ ب و بكر خذوا هذا الثوب لثوب كان عليه و مرض فيه قد أ ص ا ب ه مشق كسر الميم و إ س ك ا ن الشين المغره عند أ ه ل ا ل م د ي ن ة عن اختلاط البياض بالحمره المشق يقولون هو ا ل م غ ر ة اختلاط البياض بالحمره وما زال م س ت ع م ل مثل هذا يقال هذا شيء أ م غ ر نعم واللبن فيه مغر نعم إ ذ ا كان مختلطا بشوك من الدم أ ح ي ا ن ا إ ذ ا حلبت ا ل ن ا ق ة و ا ل ش ا ة و العنز ظهر معلما شيء أ ح م ر يسمونه مغر على كل حال هذا معنى المشق أ و زعفران أ و هذه شك فاغسلوه ليزول عنه اللون الذي فيه و إ ل ا فالثوب الملبوس لا اجب غسله ثم كفنوني فيه مع ثوبين آ خ ر ي ن لتكون ث ل ا ث ة يعني كما كفن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فقالت ع ا ئ ش ة وما هذا يعني ثوب مستعمل خ ل ي ف ة المسلمين ا ل خ ل ي ف ة ا ل إ م ا م ا ل أ ع ظ م يكفن في ثوب فيه مغرى ما هذا في ر و ا ي ة البخاري قلت إ ن هذا خلق يعني ما يليق ب إ م ا م المسلمين فقال أ ب و بكر رضي الله تعالى عنه الحي أ ح و ج إ ل ى الجديد من الميت الحي أ ح و ج إ ل ى الجديد من الميت و إ ن م ا هذا ل ل م ه ل ة أ و ا ل م ه ل ة أ و ا ل م ه ل ة روي بالكسر والضم و ا ل ف ت ح والمراد به الصديد والقيح الذي يسيل من الجسد يقول وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن عبد الله عن عبد الله كذا عندكم كل النسخ يعني ما ف ي عبد الرحمن أ ب د ا نعم ما فيها طبعا فيها عبد الرحمن عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عيش من اللي يقوله في ن س خ ة يعني من ر و ا ي ة يحيى هذه ا ل ن س خ ة هي الصواب لا أ ق و ل بن عبد الرحمن هو الصواب لكن وجوده في النسخه هو الصواب و الصواب أ ن ه عبد الله لماذا ل أ ن يقول ا بن عبد البر و غيره عن عبد الله بن ع م ر بن العاص هو ا ل هذا هو الصواب و غلط يحياء فسماه عبد الرحمن دليل على أ ن تسميه عبد الرحمن من عند يحيا من ا ل أ ص ل ف ا ل أ ص ل أ ن لا تصحح مثل هذه تترك كماهي عبد الرحمن و يبين الصواب في ا ل ح ا ش م و إ ع اذا اردنا أ ن نصحح الكتب من روايات أ خ ر ى ا ل أ ص ل أ ن يعتمد ا ل إ ن س ا ن في كتابه على ر و ا ي ة و ا ح د ة ويشير إ ل ى ما عداه يعتمد أ ر ج ح الروايات بصوابها وخطاها ئ ثم يصحح ا ل أ خ ط ا ء من الروايات ا ل أ خ ر ى ولا يتصرف في الكتاب ينقي الخطا كما هو ب الكتاب ويعلق عليه يقول كذا والصواب كذا كما في ر و ا ي ة فلان أ م ا أ ن يهجم على ر و ا ي ة يحيى ويقول عبد الله بن عمرو بن العاص وروايته عبد الرحمن هذا خ ط أ عبد الرحمن بن عمرو بن العاص شو شو لا يمكنه من قبل عبدالباقي ما يلزم أ ن يكون هو لا له موجود في نسخ ق د ي ق ة لما ا يلزم أ ن يكون هو ه وجده هكذا لكن ر و ا ي ة احياء الذي فيها عبد الرحمن فعن ن س خ من ا ل أ ص ل لا يجوز ل ه ن يتصرف يعني و ج د ن ا من ع ب د ا ل ب ا ر ي ق و ل الصواب عبدالله نمسح ونصحح م ص ح ي ح نعم يبقى كما ه نعم ثم يشار إ ل ى الصواب في ح ا ش ي ه ا ل آ ن يفاضل بين النسخ يرجح بين النسخ كيف يرجح بين النسخ إ ن كان هناك ن س خ ة م ع ت م د ة عليها سماعات يعني العلم م و ث ق ة تعتمد بما فيها و يصحح الخطر بالصواب بالحاشيه اذا كان ما هناك م ي ز ة لاحدى النسخ عن غيرها نعم فيعتمد الصواب في ا ل أ ص ل و يشار إ ل ى اختلاف النسخ في الحاشيه و يبقى أ ن كثير ممن ن يسلك هذا المسلك الذي يسمونه النص المختار نعم كثير منهم يرجح أ م و ر الراجح الذي في الحاشيه في ا ا ل ح ش وهذا أ م ر في غ ا ي ة ا ل أ ه م يعني اعتداء على كتب اهل العلم فالذي لا يانس من نفسه ا ل أ ه ل ي ة و ا ل ك ف ا ء ة لا يتصدى لتحقيق كتب اهل العلم عن عبد الله بن ع م ر بن العاص قال أنه ق الميت ا ل يقمص اي يلبس الخميس وبهذا قال مالك وابو حنيفه و زاد و يعمم ل أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام كسى عبد الله بن أ ب ي قميصه كساه قميصه ذ ه ح ج ة من يقول ب أ ن الميت كف في قميص و زاد على ذلك قال و يعمم و في الحديث الصالح ان ل ن ب ي عليه الصلاه و السلام كفي ف ث ل ا ث ه ا ث و ا ب كما تقدم ليس فيها قميص و لا امام أ م ا يعمم هذه من يعرف لها أ ص ل يعني إ ذ ا عرفنا أ ن للقميص أ ص ل ا فكيف ب الامام نعم يقمص ويؤزر أ ي يجعل له إ ز ا ر و ي ل ف الثوب الثالث و ي ل ف الثوب الثالث ف إ ن لم يكن إ ل ا ثوب واحد كفن فيه يكفن في ثوب واحد ولا ينتظر بدفنه ارتقاب شيء اخر إ ذ الواجب ما يستر بدن الميت اتفاقا يكفي واحد لكن الاكمل ث ل ا ث ة الا ثوب و ع د كفن فيه يقول الباجر يريد أ ن ما ذكر أ و ل ا هو المستحب يعني ا ل ث ل ا ث ة هو المستحب يعني يريد أ ن ما ذكر أ و ل ا ي ع ن مالك هو المستحب عنده لمن وجد فان لم يجد إ ل ا ثوبا واحدا ا ج ت ز أ به و ا ل أ ص ل في ذلك ما روي عن عبد الرحمن بن عوف أ ن ه قال قتل مصعب بن عمير و كان خيرا مني فلم ي ج د له ما يكفن فيه إ ل ا برده وفي البخاري ان عبد الرحمن بن عوف أ ت ي بطعام وكان صائما فقال قتل مصعب بن عمير و هو خير مني كفن في ب ر د ة ان غطي ر أ س ه بدت رجلاه وان غطي رجلاه بدا ر أ س ه انفتاح الدنيا ي ن ليس بخير من كل وجه لا شك أ ن ه ا نعم لكن قليل من عبادي الشكر النعم تحتاج إ ل ى شكر ف إ ذ ا لم تشكر تحولت إ ل ى نقم و صار العدم خيرا منها ل ص ح ا ب ة الذين تقدمت وفياتهم قبل ا ل ا ف ت ا ح قبل الفتوح هؤلاء وفرت لهم أ ج و ر ه م وهذا عبد الرحمن بن عوف يقول المصعب خير مني عبد الرحمن مشهود له ب ا ل ج ن ة خير مني يعني وفر له أ ج ر ه بكماله ما نقص منه شيء لا شك أ ن توافر هذه النعم خير لكن يبقى أ ن ه ا إ ن شكرت بهذا القيد و إ ل ا تحولت إ ل ى نقم والواقع يشهد بذلك كثير من الناس لما استغنوا طغوا كلا إ ن ا ل إ ن س ا ن ليطغى أ ن ر آ ه استغنى هذا هو الغالب وعلى كل حال لمن شكر نعم المال الصالح للرجل الصالح سم سم نسال الله اليك باب المشي أ م ا م ا ل ج ن ا ز ة حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ب ا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يمشون أ م ا م ا ل ج ن ا ز ة والخلفاء هلم جرا وعبد الله بن عمر وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر عن ربيعه بن عبد الله عن ربيعه بن عبد الله بن الهدير أ ن ه أ خ ب ر ه أ ن ه ر ا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقدم الناس أ م ا م ا ل ج ن ا ز ة في ج ن ا ز ة زينب بنت جحش رضي الله ت عنها ا ل ى ع وحدثني أ ح ي ى ع مالك عن هشام بن ع ر و ة قال ما ر أ ي ت أ ب ي قط في ج ن ا ز ة إ ل ا أ م ا م ه ا قال ثم ي أ ت ي البقيع فيجلس حتى يمروا عليه وحدثني يقول رحمه عن عن ابن أنه الجنازة من السنة المشي المشي تعالى مالك أمام شهاب قال الله باب الجنازة خلف خطأ المشي أ م ا م ا ل ج ن ا ز ة هل ا ل أ ف ض ل أ ن يمشي أ م ا م ه ا أ و يمشي خلفها أ و ي فرق بين المشات و ا ل ركبان ف يمشي المشات أ م ا م ه ا و ا ل ركبان خلفها هنا يقول ح د ث ن ي يحيى عمالك عم عن ا ب ن ش هابن أ رسول الله صلى الله عليه و سلم و أ ب ا بكر و عمر كانوا يمشون أ م ا م ا ل ج ن ا ز ة أ م ا م الجنازه قدامها و بعضهم يلتمس ع ل ة لهذا العمل و أ ن ه م إ ن م ا أ ت و ا شفعاء والشفيع يتقدم المشفوع له والخلفاء هلم ا جر هلم ا جر يقول ابن ا ل أ ن ب ا ر في الزاهر مطبوع في مجلدين معناه سيروا على هينتكم أ ي تثبتوا في سيركم ولا تجهدوا انفسكم يقولون إن واول من قالها عدي بن زيد لكن هل ا ل م ج ر ا ل آ ن جاءت هنا ت ا ب ع ة للسير أ و ت ا ب ع ة لتتابع الخلفاء على هذا السير نعم يعني تتابع الخلفاء على هذا انهم كلهم أ م ا م الجنات نعم أ و جاءت لبيان ك ي ف ي ة السير و آ ل العلم يقولون يسن ا ل إ س ر ا ع بها دون الخبب نعم تتابع الخلفاء والولاه على هذا ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم إ ل ى اخر هلم جرا يعني تتابعوا على ذلك نعم أ ص ل ه ا هلم جرا أ ص ل ه ا إ ب ل محمله تجر تجر جر تمشي على ه و ي ن ل أ ن ه ا محمله هذا ا ل أ ص ل فيها أ ن ت لو عرفت ا ل أ ص ل ا ل ك ل م ة لو ترجع إ ل ى الزاهر لابن ا ل أ ن ب ا ر ي عرفت كيف أ ط ا ل عليها والخلفه و عبد الله بن عمر أ ي ض ا يمشي أ م ا م ه ا و من أ ت ب ع الناس ل ل س ن ة نعم يعني ينص على ابن عمر في مثل هذا لتحريه و تثبته في مثل هذا ا ل أ م ر و الخلفاء يدخل فيهم علي رضي الله عنه لانه روي عنه خلاف ذلك و عبد الله بن عمر روي أ ي ض ا عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام في فضل المشي خلف ا ل ج ن ا ز ة روئ أ خ ب ا ر و عن علي و غيره لكن قال ابن عبد البر هذه أ ح ا د ي ث ك و ف ي ة لا تقوم ب أ س ا ن ي د ه ا ح ج ة و المشي أ م ا م ه ا أ ف ض ل لما ذكروا به قال ا ل ث ل ا ث ة و قال أ ب و ح ن ي ف ة المشي خلفها أ ف ض ل و قال الثوري هما سواء و قال الثوري هما سواء و هذا الحديث كما ترون مرسل في ا ل م و ض ع عند جميع رواته وهو عند ا ل أ ر ب ع ة ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه موصول من حديث ابن عمر عن شهاب عن سالم عن أ ب ي ه موصول لكن في الترمذي قال أ ه ل الحديث يرون ان المرسل أ ص ح والنسائي صوب ا ل إ ر س ا ل والنسائي صوب ا ل إ ر س ا ل و أ ن ت مر م بكم مرارا ا ح د ي ث كثيره جدا تفوق الحصر عند مالك يرويها ب ا ل إ ر س ا ل وهي م ر و ي ة من طريقه في الصحيحين بالاتصال مالك مالك يخرج ا ل أ ح ا د ي ث م ر س ل ه ومن طريقه ت ع و ن ا من طريق غيره من طريقه هو يخرج في الصحيحين المتصل وما ذلكم الا ل أ ن ا ل إ م ا م مالك يرى أ ن ا ل ح ج ة تقوم بالمرسل كقيامها بالمتصل لكن هنا ا ل إ م ا م الترمذي يقول أ ه ل الحديث يرون أ ن ا م ر س ل أ ص ح والنساء صوب ا ل إ ر س ا ل م س أ ل ة تعارض الوصل و ا ل إ ر س ا ل الخلاف فيها و ا ل أ ر ب ع ة ا ل أ ق و ا ل م ع ر و ف ة لكن ليس فيها حكم عام م ض ط ر د حيث يرجح ا ل إ ر س ا ل مطلقا أ و الاتصال مطلقا إ ن م ا يحكم على كل حديث على حده حسب ما ترجحه القرائن نعم ينشط الراوي فيصل و يكسل و يرسل لكن الامام مالك ما, ما يرى في فرق ا ل ح ج ة تقوم بالمرسل مثل قيامها به المتصل و احتج مالك كذا النعمان و به و تابعوهما و دان نعم يقول في حديث حب ا ل أ س م ا ء الى الله عبد الله و عبد الرحمن وبما أ ن الله سبحانه و تعالى اختار النبي ا ل أ ك ب ر و ا ل أ ف ض ل في لماذا لم يختار الله سبحانه و تعالى لنبي أ ح د هذين الاسمين و كذلك لماذا لم يسم النبي ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و السلام ابنه إ ب ر ا ه ي م أ ح د هذين الاسمين عبد الله و عبد الرحمن لقائل هذا الكلام أ ن يقول النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام قال ع م ر ة في رمضان تعدل ح ج ة معي لماذا لم يعتمر في رمضان و نظائر ذلك ك ث ي ر ة جدا يعني لو تعارض قوله و فعله تقاتل الناس على الفعل ف ن ت ج د ث ل ا ث ة أ ر ب ع ة ا ل أ م ة عبد الله و عبد الرحمن نعم كيف لو توافق فعله مع قوله تقاتلت ا ل أ م ة عليه لكن من رافته و ش ف ق ت عليه الصلاه و السلام ب أ م ت ه أ ن يحثهم على الشيء ولا يفعله ليبين لهم ان ا ل إ ن س ا ن يبقى في ح س ر ة إ ذ ا فعل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فعل ولا يتيسر له أ ن يفعله ندم عليه الصلاه والسلام ندم شديد على دخوله البيت ا ل ك ع ب ة لئلا يشق على أ م ت ه كل ن ا س يدهم يدخلون ا ل ك ع ب ة ل أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام دخل لكن لو جاء حديث يحث على دخول الكعبه تقاتل الناس عليه فهذا من ر أ ف ت ه وشفقته على أ م ت ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن يبين لهم ما ينبغي أ ن يفعلوه لكن يبين لهم جواز الترك بفعله أ و بعدم فعله لهذا ا ل أ م ر يقول كلمه ابن ماجه اسم صاحب ا ل س ن ة تنقط وتنطق ت في الوصل أ و ه ا مع التوجيه ماجه ومنده وداسه هي ه ا لا تنقط ولا تنطق ماجه ومنده وداسه كلها بالهاء يقول حدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر يعني ا بن عبد الله ا بن الهدير ضبطه و بالتصغير التيم ي عن ربيعه بن عبد الله ي ع ن ي عن ع م ه ر ب ي ع ر ا ب عبد ن الهدير ل ابن ا ل ه أ ن ه يعني ربيعه أ خ ب ر ه يعني أ خ ب ر محمدا أ ن ه ر أ ى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقدم يعني يتقدم جاءت في ر و ا ي ة أ ي ض ا يقدم الناس أ م ا م ا ل ج ن ا ز ة يعني أ م ا م ه م في ج ن ا ز ة زينب بنت جحش ا ل أ س د ي ة أ م المؤمنين رضي الله تعالى عنها التي زوجها الله لنبيه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام من فوق سبع سماوات ماتت س ن ة عشرين و كانت أ و ل نساء النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام لحوقا به هذا فعل عمر رضي الله عنه وتقدم ما يدل عليه في الحديث السابق وحدثني يحيى عمالك ن عن هشام بن ع ر و ة قال ما ر أ ي ت أ ب ي يعني ع ر و ة قط في ج ن ا ز ة إ ل ا أ م ا م ه ا قدامها قال هشام ثم ي أ ت ي البقيه ا ل م ق ب ر ة ا ل م ع ر و ف ة بجوار المسجد النبوي فيجلس حتى ي م ر عليه ب ا ل ج ن ا ز ة إ ذ ا م ر عليه ب ا ل ج ن ا ز ة ماذا يصنع يقوم نعم جاء القيام ب ا ل ج ن ا ز ة و الخلاف في القيام هل هو محكم أ و منسوخ م س أ ل ة م ع ر و ف ة عند أ ه ل العلم كثير من اهل العلم يرون أ ن ه منسوخ يقول و حدثني عن مالك ع ن شهاب أ ن ه قال المشي خلف ا ل ج ن ا ز ة من خ ط أ ا ل س ن ة المشي خلف ا ل ج ن ا ز ة من خ ط أ ا ل س ن ة كيف من خ ط أ ا ل س ن ة ها ه كيف خطا عن ا م خ ا ل ف ة أ و من خ ط أ في تطبيق ا ل س ن ة نعم من م خ ا ل ف ة السنه و خ ط أ في تطبيقها المشي خلف ا ل ج ن ا ز ة و قد جاء ما يدل على أ ن المشي يكون أ م ا م ا ل ج ن ا ز ة و إ ل ا كيف من خ ط أ ا ل س ن ة يعني التركيب عن ا م ن ش ي ا ب انه قال المشي خلف ا ل ج ن ا ز ة من خ ط أ ا ل س ن ة و معرب أ ق ح ا ح كيف يكون من خ ط أ السنه ن ا مضاف و مضاف إ ل ي ه يقول هذا ماجه داسه ومنده نقل الشيخ بكر بو زيد عن الشيخ ب السلام هارون أ ن ه قال لا مانع من أ ن تنتقي يعني وتعرب كما عرب ّ غيرها ولم يروا مانعا من ذلك ولم يروا مانعا من ذلك و ك أ ن ه يميل إ ل ى أ ن نقطها أ ر ج ح نعم لكن هذا الذي ذكره أ ه ل العلم اعتمدوه أ ن ه ا لا تنقط يعني كونها تنقط شحص وش صغير في ا ل م س أ ل ة تنقط او لا تنقط يعني هذا ل م خ ا ل ف الحرام و ح ل ا ل نعم <تصفيق> الذي نقل عن الذين ضبطوا أ ه ل المشتبه من أ ه ل العلم و ضبطوا ا ل أ ع ل ا م و ضبطوا الرجال قالوا لا تنقط كونك تنقطها كغيرها وتمشي على ا ل ج ا د ة يعني مثل الخلاف في ا ل أ ل ف ا ل م ق ص و ر ة بعض الناس يقول مافي شيء اسمه مقصور. الالف م ق ص و ر كلش ممدود ا ل أ ل ف دائما م ممدود ليش مقصوره هذه هي وش يصير لك أن ت ك ذ ك محظور ولا وش سوس ما صار شيء نعم لكن م س سأل أ ل ة م س أ ل ة اقتفاء ل أ ث ر أ ه ل العلم يعني يكون و ا حرام انك تنقضها و حلال هذا امر ثاني نعم يعني في ل غ ة العرب هناك تاء مربوطه هذه مثله و كثير من الناس يخلط بين الهاء والتاء والنقد يضعه على الهاء و يهمل التاء قال ا ل إ م ا م الحافظ بن كثير في كتابه يضع نقطتين ا ل ب د ا ي ة و ا ل ن ه ا ي ة ما يضع نقط خل فيها ساعة لكن مسألة ساعة ل فيها هذا كلام أ ه ل العلم يعني م ا جناب ج د يكن د يعني و ه تعرب وتوقع او لا تنقضه ق شربها ما كده لكن و و ل ا لا ل يوجد ق ل ليلة وسلوى كلهم بالأهل العلم وموناء ما شيء اسمه هي إ ل ا اليه ا هذا كلام م حمد ا ل ج ا س ه اللي يسمون ه ع ل ا م ة ا ل ج ز ي ر ة يعني هذه نقول بدعه يبتدع كل بدعه ا ل ا ل ه نعم الامر فيسعف مثل هذه ا ل أ م و ر فيسعف المشيئ المشيئ اما ل م ش ا ه المشاه فهم أ م ا م ا ل ج ن ا ز ة كما في هذه النصوص والركبان لو ت أ خ ر و ا كان اولاد نعم ن ب ع ر حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن ع ر و ة عن أ س م ا ء بنت ابي بكر رضي الله عنهما أ ن ه ا قالت لاهلها أ ج م ر و ا ثيابي إ ذ ا مت ثم حنطوني ولا تذروا على كفني ح ن ا ط ا ولا تتبعوني بنار وحدثني عن مالك عن سعيد بن أ ب ي سعيد المقبوري عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن ه ل ه ا أ ن يتبع بعد موته بنار قال يحيى سمعت مالكا رحمه الله يكره ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب النهي عن إ ن تتبع ا ل ج ن ا ز ة بنار ويقول ابن عبد البر ل أ ن ه من فعل النصارى من فعل النصارى ولا ينبغي أ ن ت ش ب ه بهم وقال أ ي ض ا أ ظ ن ه من فعل ا ل ج ا ه ل ي ة وقال ابن حبيب إ ن م ا نهي عن ذلك لما فيه من التفاؤل بالنار نقول حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن ع ر و ة عن جدته ا س م ا ء بنت ابي بكر أ ن ه ا قالت ل أ ه ل ه ا أجمر اجمروا ب ي إذا مت أ ل ن أجمر ثيابي اذا مت ثم حنطوني ح ن و ط ما يجعل في جسد الميت و ك ف ن ي من طيب وكافور قال أ ب و عمر أ ج ا ز ا ل أ ك ث ر المسك في الحنوط وكرهه قوم ولا تذروا على كفني حناطا الحناط ب ز ي ن ة كتاب هو الحنوط كرهت ذلك خ ش ي ة ا ل م ب ا ه ا ت ولا تتبعوني بنار وكذلك أ و ص ى أ ب و سعيد وعمران بن حصين و أ ب و ه ر ي ر ة كما س ي أ ت ي يقول حدثني عن مالك عن سعيد بن أ ب ي سعيد كيسان المقبري عن ابي ه ر ي ر ة أ ن ه نهى أ ن يتبع بعد موته بنار قال ابن عبدالبر جاء النهي عن أ ن يتبع الميت بنار عن ابن عمر مرفوعا و أ خ ر ج أ ب و داود عن ابي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال لا تتبع ا ل ج ن ا ز ة بصوت ولا نار قال لما, لما فيه من التفاؤل بالنار لماذا لم يقل م ا فيه من التشاؤم على كل حال و من ا ل أ ض د ا د التفاؤل و التشاؤم بمعنى إ ل ا أ ن ه غالب ما يقال التفاؤل في الخير و التشاؤم بالشر لكن هي من ا ل أ ض د ا د نعم كالبشاره نعم ا ل ب ش ا ر ة و النذاره البشاره بالخير و النذاره بالشر لكن بشرهم بعذاب أ ل ي م الثواب في الغالب في ا ل أ ج ر هل ثوب الكفار يعني اعطوه ثواب م ق ص و د أ ن ه قد ي أ ت ي على خلاف الاصل في النار نعم قال ابن عبد البرنام ف ع ل النصار هذا م ف ع ل ا ل ن ص ا ر منهم من يقول أ ن ه م فعل ا ل ج ا ه ل ي ة ونحن مامورون ب م خ ا ل ف ة الكفار والله المستعان نعم اهل العلم يسن التربيع في حمله ب أ ن يحمل من جوانبه نعم يستحبون التربيع لعله لئلا يشق على الحاملين قال يحيى سمعت مالكا يكره ذلك يكره ذلك قال ابن عبد البر ولا أ ع ل م بين العلماء ق ل ا ف ا ك ر ا ي ة ذلك من من أ ه ل العلم يجيز أ ن تتبع ا ل ج ن ا ز ة بنار لكن إ ذ ا دعت ا ل ح ا ج ة إ ل ى ذلك ج ن ا ز ة في الليل في آ خ ر الشهر في ظلام دامس والنار من أ ج ل ضوئها الامر م مقاصدها نعم. نعم نعم ما أ ت ب ع ت ا ل ج ن ا ز ة في النار إ ن م ا نور الطريق لم تتبع ا ل ج ن ا ز ة في النار كما أ ن إ ض ا ء ة ا ل م ق ب ر ة من أ ج ل الدفن لا يعني أ ن من أ ض ا ء ه ا مؤقتا بغير شيء ثابت لا يجوز إ ض ا ء ت ه ا بشيء ثابت إ ن م ا شيء مؤقت من أ ج ل أ ن يتمكن من الدفن بالليل لا ب بأ. س والا جاء النهي عن اتخاذ المساجد والسرج في المقابر باب التكبير على الجنائز حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم الى المصلى فصف بهم وكبر اربع تكبيرات وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ابي ا م ا م ة ا بن سهل ا بن حنيف أ ن ه أ خ ب ر ه ان م س ك ي ن ة مرضت ف أ خ ب ر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين و ي س أ ل عنهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا ماتت فاذنوني بها فخرج بجنازتها ليلا فكرهوا ان يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أ ص ب ح رسول الله صلى الله عليه وسلم أ خ ب ر بالذي كان من شانها فقال الم امركم ان تؤذوني بها فقالوا يا رسول الله كرهنا ان نخرجك ليلا ونوقظك, ونوقظك فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها وكبر اربع تكبيرات وحدثني عن مالك أ ن ه س أ ل ابن شهاب عن الرجل يدرك بعض التكبير على ا ل ج ن ا ز ة ويفوته بعضه فقال يقضي ما فاته من ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب التكبير على ا ل ج ن ا ز التكبير ا على ل ج ن ا ز اختلف ا السلف في عدد ت ك ب ي ر ا ت ففي صحيح مسلم عن زيد بن أ س ل م يكبر خمسا و رفعه إ ل ى النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و عن ابن مسعود أ ن ه صلى على جنازه فكبر عليها أ ر ب ع ا و كان يكبر على أ ه ل بدر ستا و على ا ل ص ح ا ب ة خمسا و على سائر الناس أ ر ب ع ا و ل ل ب ي ه ق عن أ ب ي وائل كانوا يكبرون على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم سبعا ً و خمسا ً و ستا ً و أ ر ب ع ا ً فجمع عمر رضي الله عنه الناس على أ ر ب ع قال ابن عبد البر إ ن ع ق د ا ل إ ج م ا ع على أ ر ب ع و عليه فقهاء ا ل أ م ص ا ر معنا في الباب حديثان ا ل أ و ل حديث النجاشف و الثاني حديث ا ل م ر أ ة ا ل م س ك ي ن ة ا ل أ و ل يمثل ع ل ي ة القوم ملك نعم و الثاني يمثل مساكين ا ل م س ل م و هذا الملك كبر عليه أ ر ب ع ا و هذه ا ل م س ك ي ن ة كبر عليها أ ر ب ع ا ف ك أ ن عمر رضي الله عنه نظر إ ل ى ا ل أ م ر ي ن فجمع الناس على أ ر ب ع تكبيرات فجمع الناس على اربع تكبيرات و أ خ ذ به فقهاء ا ل أ م ة أ خ ذ بهذا الاجتهاد من عمر رضي الله عنه و فقهاء الامه و اجتهاد عمر في هذه ا ل م س أ ل ة له نظائر له نظائر اجتهادات مصيبه م و ف ق ة لها أ ص ل في ا ل ش ر وتسندها العمومات يقول حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن ا ل م س ي ب عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي النجاشي بفتح النون ويقال بكسرها النجاشي و خ ف ة الجيم وتشديد آ خ ر ه النجاشي يعني الياء الياء مشدده ل أ ن ه ا على ز ي ن ة ياء النسب وحكى المطرزي التخفيف النجاشي بدون ت ن ف نظير ذلك ما تقدم ذكره في ا ل ن س ب ة إ ل ى اليمن نعم إ ذ ا قلت يماني فالياء خفيف الياء مخفف ولست م ش د د ل أ ن ياء النسب ع ب ا ر ة عن ي ا أ ي ن مشدده ع ب ا ر ة عن ياءين هذه ا ل أ ل ف المزيده قامت مقام إ ح د ى الياءين فخف وجوز بعضهم التشديد ولعل هذا من ذلك بعد ذ ا قلنا ا ل ن ج ا ش م أ خ و ذ من النجش وما اشبهه قلنا أ ن ا ل أ ل ف زائده تقوم مقام الياء ا ل ث ا ن ي ة وعلى كل حال هو ملك ا ل ح ب ش ة لقب لكل من ملك ا ل ح ب ش ة والمراد بهذا الحديث هو المعاصر للنبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام أ ص ح م ه بن أ ب ح ر و اسمه ب ا ل ع ر ب ي ة ح ا ط ي ة كان ريد ان نافعا للمسلمين في بلده هاجر ا ل ص ح ا ب ة إ ل ي ه مرتين أ س ل م في بلده و لم يهاجر حكم حكم كبار التابعين ل أ ن ه ما هاجر و لا ر أ ى النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام نعى النجاشي للناس اي خ ب ر ه م بموته و النعي جاء ذمه و هنا يراد بالنعي مجرد ا ل إ خ ب ا ر أ ي أ خ ب ر ه م بموته ومجرد ا ل إ خ ب ا ر اخبار ا ل أ ه ل و ا ل أ ق ا ر ب وخواص الرجل المعارف و أ ه ل الصلاح هذا مشروع ل أ ن ه ترجى إ ج ا ب ة دعوتهم له هذا مشروع إ خ ب ا ر ه م بذلك مجرد إ خ ب ا ر من غير أ ن يصحب ا ل إ خ ب ا ر شيء آ خ ر و ا ل ح ا ل ا ل ث ا ن ي ة د ع و ة الناس الجفله كل الناس يدعون ل ل ص ل ا ة عليه من أ ج ل المفاخره اقاربه و ذووه و تلاميذه مثلا و أ ت ب ا ع ه يدعون الناس كلهم ل ل ص ل ا ة على فلان ليقولوا انه صلى على والدنا ع ش ر ة آ ل ا ف عشرين أ ل ف و هكذا و كذلك لو فعله ا ل أ ت ب ا ع ليبينوا الناس ان شيخهم متبوعهم أ ف ض ل من فلان أ و علان للمفاخره صلى على شيخنا أ ك ث ر ممن صلى على شيخنا هذا هذا مكروه عند أ ه ل الله و لو زاد ا ل أ م ر عن ذلك لما بعود تحريمه اما ادعى ا ل إ ع ل ا م المقرون ب ا ل ن ي ا ح ة و ما أ ش ب ه ه ا هذا حرام بلا شك و النعي الموجود في ا ل ج ا ه ل ي ة و الذي جاءت النصوص ب م ن ع ه هو يصحبه رفع صوت و ذكر محاسن و وقوف من جمع الغفير في أ ب و ا ب السكك و الطرقات ل أ ن فلانا ابن فلان الفاعل التارك الذي كذا و كذا قد مات هذا النعم ما يذكر في الصحف من ا ل أ خ ب ا ر ا ل أ م و ر من مقاصدها اذا أ ع ل ن ا ل أ و ل ا د عن موت أ ب ي ه م و في ذهنهم أ ن ه ي ح ض ر من له أ و عليه حق له ممن لا يمكن إ ب ل ا غ ه م ب ا ش ر ة هذا مقصد صحيح و إ ذ ا كان القصد بذلك ا ل م ف ا خ ر ة و ا ل م ك ا ث ر ة هذا له حكم و ان اقترن بذلك ذكر محاسن و إ ط ر ا ء و مبالغات هذا ايضا له حكم ف ا ل أ م و ر بمقاصدها في اليوم الذي مات فيه في رجب س ن ة تسع ان كان على النحو الذي يذكر في كتب ا ل ت ر ا ج م عند ه ل العلم و مثل ما قلنا سابقا ا ل أ م و ر بمقاصدها إ ذ ا كان ذكر محاسن نعم ل ل م ف ا خ ر ة بهذه المحاسن هذا هو ا ل ن ا ع ي ه ا ل م ن ه ي و إ ن كان ا ل ق ص م من ذكر محاسنها ا ل إ ف ا د ة من مؤلفاته و الانتفاع بمنهجه و طريقته و ليستفيد الناس مما يمكن ا ل إ ف ا د ة منه فهذا شيء حسن هذا كلام ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله بيننا و بينكم و الجنان و هذا شيء مشاهد إ ذ ا مات شخص من اهل العلم اجتمع ا ل ى ماسك الجموع ا ل غ ف ي ر ة ل ل ص ل ا ة و إ ذ ا مات مبتدا ما ي ج د من يصلي عليه نعم بدون إ ع ل ا ن القلوب بيد الله جل و علا الناس لا يساقون ب ا ل ق و ة إ ل ى ا ل ص ل ا ة على فلان أ و علا لكن قد يرد على هذا أ ن ه قد صلي على بعض من ليس له ش أ ن في الدين أ و أ ع ظ م من ذلك له أ ث ر سيء في الدين ك ث ر ة اليه الجموع ل أ ن ه متبوع على كل حال ا ل إ ن س ا ن لن ينفعه إ ل ا عمله هذا ا ل أ ص ر و أ ن ليس للانسان إ ل ا ما سعى هذا الاصل كونه يحتف ب أ م و ر ل أ م ر من ا ل أ م و ر اجتمع الناس ص ل ا ل ص ل ا ة عليه أ و لبعض ق ا ر ب ه و بعض معارفه و فائل لهم لا له هذه أ م و ر اخرى لا ترجع إ ل ى الشخص نفسه نعم المقصود أ ن ه إ ذ ا كان من أ ت ب ا ع ه الذين لا أ ث ر لدعوتهم ا ل ع ب ر ة في أ ه ل الصلاح في صلاه أ ه ل الصلاح و ا ل ف ض ل الذين ترجع إ ج ا ب ة دعوته سبب وحكم وحكم ما صدر ا ل ص ل ا ة لا ب أ س بها ح ك م و حكم ز ي ا ر ة المريض و حكم ا ل ص ل ا ة و حكم ما ي ش هم لا يسافرون إ ل ى ا ل ب ق ع المنهي عنه السفر إ ل ى شد الرحل إ ل ى ا ل ب ق ع لو سافر شخص ل ص ل ة الرحل ليحضر زواج مثلا قريب أ و صديق نقال شد ر ح ل ما ي ش ا ب د ا ح ك م و حكم وحكم عيادته لو كان مريضا أ و زيارته في الله إ ن كان سليما و خرج بهم إ ل ى المصلى خرج بهم إ ل ى المصلى فصف بهم و كبر أ ر ب ع ا في هذه ا ل ق ص ة قصه النجاشي عالم من ع ل ا م النبوه حيث اخبر النبي عليه الصلاه و السلام بموته في اليوم الذي مات فيه و المسافه بين المدينه و الحبشه تحتاج ل ى زمن طويل تحتاج ل وقت طويل اخبر النبي عليه الصلاه و السلام بموته في اليوم الذي مات فيه و ليس هناك وسائل اتصال إ ذ ن ج ا ء ا لخبر من الله جل و علا فهذا علم من أ ع ل ا م نبوته عليه ا ل ص ل ا ة و السلام استدل به بعضهم على منع ا ل ص ل ا ة على الميت في المسجد كما قول ا ل ح ن ف ي ة و ا ل م ا ل ك ي ة و س ي أ ت ي ما يعارضه في حديث ع ا ئ ش ة إ ن شاء الله تعالى استدل به أ ي ض ا على م ش ر و ع ي ة ا ل ص ل ا ة على الغائب عن البلد وبهذا قال الجمهور الشافي و أ ح م د ا ل جمهور السلف حتى قال ابن حزم لم ي أ ت ي عن أ ح د من الصحابه م ن ع ن د ا ل ح ن ف ي ة و ا ل م ا ل ك ي ة لا تشرع ا ل ص ل ا ة على الغائب ل أ ن ه لم يؤثر ان ل ب ي عليه ا ل ص ل والسلام ا ة صلى على أ ح د غير النجاشي والنجاشي له ظروف ه حيث مات في بلد ليس فيه احد واحتمال أ ن ه ما صلي عليه نعم هذا توجيه الشيخ ا ل إ س ل ا م وغيره أ ن ه في البلد الذي لم يصل عليه فيه ي ص ل ي عليه ا ل م س ل م ص ل ا ة الغائب لكن مال ه م أ ن يقولوا أ ن ه لم ي ص ل ي عليه أ ح د هذا دون إ ث ب ا ت ه خرطقه ا ل ما الذي يمنع أ ن يكون له أ ت ب ا ع لاسلموا معه ولو لم يهاجروا و ص ل ح عليه المقصود أ ن ما ادام الاحتمال قائم فلا مانع من ا ل ص ل ا ة على الغائب و ا ل أ ص ل أ ص ي ل في هذا نعم قال بعضهم يصلى عليه في اليوم الذي مات فيه اما إ ذ ا طالت ا ل م د ة لا يصلى عليه نعم منهم من قال كابن حبان أ ن ه يصلى عليه إ ذ ا كان في ج ه ة القبله في ج ه ة القبله تصلى أ م ا إ ذ ا كان في غير ج ه ة القبله لا تصلى ل أ ن ه إ ذ ا كان في ج ه ة القبله يكون بين يديك و هذا هو مكان الميت من المصل أ م ا إ ذ ا لم يكن في ج ه ة القبله ف إ ن ه لا يصلى عليه و هذا استنباط من ابن حبان استنبطه من ق ص ة النجاشي ل أ ن النجاشي ب ا ل ن س ب ة الى اهل المدينه ة في ج ة القبلة في ج ه ة ا ل ق ب ل ة يعني إ ذ ا توجهوا إ ل ى م ك ة ا ل ح ب ش ة أ م ا م ه لكن لو كان الميت بالشام أ ه ل ا ل م د ي ن ة يستدبرونه فلا ت س ح الصلاه عليه كلام ابن حبان لكنه جمود على ا ل ق ص ة نعم جمود على ق ص ة النجاشي ف إ ذ ا أ خ ذ ن ا الحكم و النجاشي غائب عن البلد إ ذ ن كل غائب عن البلد ب ص ف ة النجاشي ممن له أ ث ر في ا ل إ س ل ا م يصلى عليه نعم و قد يقول قائل ان هذا أ ي ض ا جمود على ق ص ة النجاشي لماذا لا ي ص ل ي على كل أ ح د نعم نقول يرد على هذا أ ن ه ما صلي على كل أ ح د ما صلي على كل أ ح د فالنجاشي له أ ث ر في ا ل إ س ل ا م بلا شك فمن كان له أ ث ر في ا ل إ س ل ا م صلى عليه فصف بهم و كبر أ ر ب ع تكبيرات فيه ان التكبير في ص ل ا ة ا ل ج ن ا ز ة أ ر ب ع تكبيرات هو الشاهد من الحديث و فيه م ش ر و ع ي ة الخروج الى المصلى لقصد تكثير الجمع الذين يصلون عليه و قصد ا ل إ ش ا ع ه لموته على ا ل إ س ل ا م ل أ ن بعض الناس لم يعلم أ ن ه أ س ل م نعم لم يعلم أ ن ه أ س ل م تم اخبر و ا بموته و صلى عليه النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام عرف الجميع أ ن ه أ س ل م هذا غائب عن البلد هل ي أ خ ذ حكم الغائب من غاب بدنه يعني و لو غاب في البلد نفسه من غرق في البحر أ و قتل و لم يتمكن من غسله و ا ل ص ل ا ة عليه أ و أ ك ل ه ا ل س ب ر فلم يبقي منه شيء يقول الباجي من غرق في البحر أ و قتل و لم يتمكن من غسله أ و أ ك ل ه السبع فلم يبقي منه شيئا فقد قال ابن حبيب صلى عليه كما فعل النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ب ا ل ن ج ا ش ل أ ن ه غائب لا وجود له بين المصلين فهو في حكم الغائب يقول و قال غيره من أ ص ح ا ب ن ا لا يصلى عليه لكن المتجه أ ن ه يصلى عليه ل أ ن ه غائب حكما و ا ل أ ص ل في المسلم أ ن ه يصلى عليه يقول هل يشترط إ ذ ن ولي ا ل أ م ر ل ص ل ا ة الغائب هل هناك وقت محدد ل ل ص ل ا ة عليه هل يشترط ا ل ص ل ا ة عليه جماعه و يكفي ا ل م ف ر د ب ا ل ن س ب ة ل إ ذ ن ولي ا ل أ م ر في هذا الباب إ ذ ا كان المفتى به في البلد نعم عدم ا ل ص ل ا ة عليه أ و وجد خلاف قوي في ا ل م س أ ل ة في البلد الذي يفتي به من عينه ولي ا ل أ م ر ل ل إ ف ت ا ء فلا بد من إ ذ ن ه ل أ ن حكم الحاكم عند أ ه ل العلم يرفع الخلاف إ ذ ا كانت ا ل م س أ ل ة معروفه الخلاف فيها في البلد المساله خ ل ا ف ي ة و الذي يفتى به في البلد عدم ا ل ص ل ا ة على الغائب أ و وجد خلاف قوي بين أ ه ل العلم في البلد نفسه لا بد من إ ذ ن ولي ا ل أ م ر ليرفع الخلاف نعم يقول حدثني عن مالك عن ابن شياب عن أ ب ي ا م ا م ة أ س ع د بن سهل بن حنيف أ ن ه أ خ ب ر ه أ ن م س ك ي ن ة في البخاري و غيرها أ ن ه ا ا م ر أ ة سوده كانت تقم المسجد و اسمها م ح ج ن ة أ و أ م محجن كما في ا ل إ ص ا ب ة مرضت ف أ خ ب ر رسول الله صلى الله عليه و سلم بمرضها و كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يعود المساكين و ي س أ ل عنهم يعود المساكين و ي س أ ل عنهم يقول الباجي فيه دليل على اهتبال النبي صلى الله عليه و سلم ب أ خ ب ا ر ضعفاء المسلمين يعني اهتمام النبي ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل سلم ا ب أ خ ب ا ر ضعفاء المسلمين و تفقده لهم و لذلك كان يخبر بمرضاهم و ذلك من كريم خلقه صلى الله عليه و سلم و تواضعه كما وصفه الله عز و جل و كان بالمؤمنين رحيما ولذا أ م ر صلى الله عليه وسلم أ ن يؤذن بها يعني يعلم بها ويخبر ُ ب ش أ ن ه ا إ ذ ا ماتت لئلا يخفى أ م ر ه ا عليه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين و ي س أ ل عنهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا ماتت فاذنوني ك أ ن ه أ ح س عليه الصلاه و السلام بدنو أ ج ل ي ه ا اذنوني يعني أ ع ل م و ن ي و أ خ ب ر و ن ي فخرج بجنازتها ليلا و الدفن ليلا جائز ف ك ر ه أ ن ي و ق ذ و ا رسول الله صلى الله عليه و سلم إ ج ل ا ل ا له و هيبه له و ش ف ق ة عليه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام فلما أ ص ب ح رسول الله صلى الله عليه و سلم أ خ ب ر بالذي كان من ش أ ن ه ا يعني بعد سؤاله عليه ا ل ص ل ا ة و السلام عنها أ خ ب ر ب ش أ ن ه ا فقال أ ل م امركم أ ن تؤذنوني بها فقالوا يا رسول الله كرهنا أ ن نخرجك ليلا و نوقظك و لابن أ ب ي ش ي ب ة فقالوا أ ت ي ن ا ك لنؤذنك بها فوجدناك نائما فكرهنا أ ن نوقظك للبخاري ك أ ن ه م حقروا ش أ ن ه ا و في مسلم صغروا أ م ر ه ا يعني العله مركبه حقروا أ م ر ه ا و كرهوا ان يوقظوا النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام فلم يوقظكم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صفى بالناس على ق ب ر ه ا فصلى فيه دليل على م ش ر و ع ي ة ا ل ص ل ا ة على القبر م ش ر و ع ي ة ا ل ص ل ا ة على القبر بهذا قال الشافعي و أ ح م د ومنعها مالك وابو ح ن ي ف ة وقالوا هذا من خصائصه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام لكن الخصائص لا تثبت بمجرد الاحتمال بل لا بد من الدليل يدل على التخصيص و كبر أ ر ب ع تكبيرات في تلين على أ ن التكبيرات في ص ل ا ة ا ل ج ن ا ز ة أ ر ب ع ه و عرفنا أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام كبر أ ر ب ع ا على النجاشي و هو من ع ل ي ة القوم و كبر على هذه أ ر ب ع و هي من ضعفاء المسلمين و م س ا ك ي ن يقول حدثني عن مالك أ ن ه س أ ل ابن شهاب عن الرجل يدرك بعض التكبير على ج ن ا ز ة و يفوته بعضه فقال يقضي ما فاته من ذلك ل أ ن ص ل ا ة ا ل ج ن ا ز ة يشملها عموم فما أ د ر ك ت م فصلوا وما فاتكم ف أ ت م و ا نعم يقضي ما فاته ويكون على صفته ويكون ما أ د ر ك ه أ و ل صلاته لعموم ف أ ت م و ا و ا ل م س أ ل ة فرع ا ً عن ما يدركه المصلي ا ل ص ل ا ة ا ل م ف ر و ض ة عندما يقول ان ما يدركه المصلي آ خ ر صلاته ف إ ذ ا جاء بعد تكبير ا ل إ م ا م ا ل ت ك ب ي ر ة ا ل ث ا ل ث ة يكبر و يدعو للميت لكن على القول و المرجح أ ن ما يدركه المسبوق أ و ل ص ل ا ة يكبر ف ي ق ر أ الفاتحه ثم يكبر ث ا ن ي ة إ ذ ا كبر ا ل إ م ا م ل ل ر ا ب ع ة فيصلي على النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ف إ ذ ا سلم ا ل إ م ا م كبر ا ل ث ا ل ث ة و دعا للميت ثم كبر الرابعه و سلم و ما فاتكم ف أ ت م و ا والذي يقول انما يدركه آ خ ر صلاته و المعروف عند ا ل ح ن ا ب ل ة و ا ل ح ن ف ي ة يقول إ ذ ا كبر مع الامام الثالث يدعو للميت إذا ك ب ر ا ل ر ا ب ع ة ثم سلم ا ل إ م ا م ي أ ت ي بما فاته ي أ ت ي بالتكبيره ا ل أ و ل ى ثم الثاني ثم الثالث ا ل م س أ ل ة إ ذ ا سلم ا ل إ م ا م وهو مسبوق ف إ ذ ا خشي أ ن ترفع ا ل ج ن ا ز ة عرفنا أ ن ه يقضي ما فاته على صفته على صفته و هكذا في جميع الصلوات في ص ل ا ة العيد في ص ل ا ة الكسوف في ص ل ا ة ا ل ج م ع ة في صلاه على صفته لكن هنا إ ذ ا خشي أ ن ترفع ا ل ج ن ا ز ة فهل يتابع التكبير من غير ذ ك ر يكبر تكبيرتين ث ل ا ث يسلم أ و ي ق ض ي ه على ص ف ت ه و لو رفعت أ و يدعو بما تيسر و يستعجل في ذلك ا ل م س أ ل ة ا ل خ ل ا ف ي ة فيقال يقضي ما فاته من ذلك يعني بعد سلام ا ل إ م ا م و به قال الجمهور و قال ابن عمر و حسن و طبيعه و ا ل أ و ز ا ع لا يقضي اختلف في ك ي ف ي ة القضاء فقال مالك يتابع التكبير بلا دعاء و قال أ ب و حنيفه يدعو و اختلف عن الشافعي لكن ينبغي أ ن نفرق بينما إ ذ ا كان يدرك الدعاء قبل أ ن ترفع حيث يستوفي الدعاء و الا فيدعو بما تيسر باخص ما يدعى به للميت ثم يتابع التكبير و يسلم جم من هذا العلم يقول لا يفز ج جم بين صلاتين من شخص واحد لكن الذي لم يصل ي س ل ي نعم نعم صلى الله عليك باب ما يقول المصلي على الجنازه حدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن أ ب ي سعيد المقبوري عن أ ب ي ه انه سال ابا ه ر ي ر ة رضي الله عنه كيف تصلي على ا ل ج ن ا ز ة فقال أ ب و ه ر ي ر ة أ ن ا لعمر الله اخبرك اتبعها من أ ه ل ه ا ف إ ذ ا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه ثم اقول اللهم إ ن ه عبدك وابن عبدك وابن أ م ت ك كان يشهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت و أ ن محمدا عبدك ورسولك و أ ن ت اعلم به اللهم إ ن كان محسنا فزد في إ ح س ا ن ه و إ ن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا أ ج ر ه ولا تفتنا بعده فحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أ ن ه قال سمعت سعيد بن المسيب رحمه الله يقول صليت وراء أ ب ي هريره على صبي لم يعمل خطيئه قط فسمعته يقول اللهم اعذه من عذاب القط وحدثني عن مالك عن نافع أ ن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يقرا في الصلاه ل مالك المقبري ج ن ا ز ة حدثني يحيى عن, مالك عن, سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي كيسان أنه سأل أبا هريرة كيف تصلي على الجنازه ة فقال أبو ر ر أخبرك ي ة أنا الله لعمل أ ن ا لعمر الله أ خ ب ر ك هذا موطئ ا ل ق س م مثل هذا لا خلاف فيه ولعمري جاءت في بعض النصوص استعملها ا ل ص ح ا ب ة و أ ج ا ز ه ا الجمهور أ ن ا لعمر الله أ خ ب ر ك اتبعها من أ ه ل ه ا اسير معها من دارها إ ل ى المسجد و ذلك من حق المسلم على المسلم أ ن يتبع ج ن ز ه اخيه ف إ ذ ا وضعت ك ب ر ت و ك أ ن ه لا يرى ا ل ق ر ا ء ة كابن عمر على ما س ي أ ت ي ك ب ر ت و حمدت الله و صليت على نبيه صلى الله عليه و سلم ثم أ ق و ل اللهم إ ن ه عبدك و ابن عبدك و ابن أ م ت ك ابن امتك هذا أ س ل و ب استعطاف كان يشهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت و أ ن محمدا عبدك ورسولك يعني وقد وعدت من نطق بهذه ا ل ش ه ا د ة الخير العظيم وعدته ب ا ل ج ن ة و أ ن ت أ ع ل م به أ ن ت أ ع ل م بعبدك منا اللهم إ ن كان محسنا فزد في إ ح س ا ن ه اي ضاعف أ ج و ر ه و إ ن كان مسيئا متلبسا ببعض الذنوب والمعاصي فتجاوز عن سيئاته فلا ت ؤ خ ذ ه بها اللهم لا تحرمنا أ ج ر ه أ ي أ ج ر فقده و مصابنا به أ و أ ج ر ا ل ص ل ا ة عليه ولا تفتنا بعده هذا الدعاء يقال في ا ل ص ل ا ة على م ي ت و موضح الدعاء بعد ا ل ت ك ب ي ر ة ا ل ث ا ل ث ة على ما س ي أ ت ي و جاءت أ د ع ي ه م ر ف و ع ة الى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وكلها مما يمحض فيه الدعاء ا ل م ي ت مما ينفعه فالمصلون جاءوا ليشفعوا لي لهذا لي المسكين الذي انقطع عمله يقول حدثني عن مالك ا ل ن ي ع ل بن سعيد ا ل أ ن ص ا ر ي عن ابي هريره م و ق ف ا عليه ما ف ي ش ف جاء في الاداه ا ل م ر ف و ع ة صيغ ك ث ي ر ة منها ما في الصحيح ومنها ما في السنن اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وقائبنا ص غ ي ر ن ا وكبيرنا وذكرنا و ا ث ا ن ا إنك تعلم من قلبنا ومثوانا اللهم م من نحيته منا في ح ا ل ا ل إ س ل ا م وتوفيته وتوفه ع ل ا ل إ ي م ا ن اللهم اغفر له وارحمه وعافيه و ع ف و ا ن إلى آخر الى ت ا ل م خ ر و ف اللهم إ ن ه في ذمتك وحبل جوارك نعم يقول حدثني عن مالك عن يه ح بن سعيد ا ل أ ن ص ا ر ي انه قال سمعت سعيد بن المسيط يقول صليت وراء ابي ه ر ي ر ة على صبي لم يعمل خ ط ي ئ ة قط الصبي معروف أ ن ه غير مكلف غير مكلف لم يجر ي عليه قلم التكليف رفع عنه القلم فسمعته يقول اللهم أ ع ذ ه م ن عذاب القبر من عذاب القبر مفهومه أ ن من لم يعمل خ ط ي ئ ة يعذب لكن هناك أ م و ر يشترك فيها الناس كلهم ضغطه ض غ ط الضغطة القبر و ا ل و ح ش ة و الانفراد هذا يعم ا ل أ ط ف ا ل و غير ا ل أ ط ف ا ل فالدعاء له بمثل هذا دعاء له ب ا ل أ ن س و أ ن تخفف عليه ا ل ض غ ط و الله المستعان و إ ل ا مقتضى كونه لم يعمل خ ط ي ئ قط أ ن ه لا يعذب يقول و حدثني عن مالك العنافع أ ن عبد الله بن عمر كان لا ي ق ر أ في ا ل ص ل ا ة على الجنازه و بن عمر كان لا ي ق ر أ في ا ل ص ل ا ة على الجنازه انما يهم مجرد دعاء الميت عنده كما تقدم نظيره في صنيع أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه بهذا قال كما سمعتم ب ن عمر و أ ب و ه ر ي ر ة و ج م ا ع ة من التابعين و أ ب و حنيفه مالك كل ما فيها قراءه وقال ابن عباس وابن مسعود ب م ش ر و ع ي ة ا ل ق ر ا ء ة وبهذا قال الشافعي و أ ح م د وفي البخاري صلى ابن عباس على ج ن ا ز ة ف ق ر أ ب ف ا ت ح ة الكتاب و قال لتعلموا أ ن ه ا س ن ة أ س م ع ه م إ ي ا ه و قال لتعلموا أ ن ه ا س ن ة و في النساء ف ق ر أ ب ف ا ت ح ة الكتاب و س و ر ة لتعلموا أ ن ه ا س ن ة قول الصحابي س ن ة له حكم ا ر ف عند جمهور ا ل ع ل م ل أ ن ه لا يريد بذلك إ ل ا س ن ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام وقال الحسن ي ق ر أ على الطفل بفاتحه الكتاب ويقول اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا و أ ج ر ا وروى عبد الرزاق والنسائي عن أ ب ي أ م ا م ة بن سهل بن حنيف قال ا ل س ن ة في ا ل ص ل ا ة على ا ل ج ن ا ز ة أ ن يكبر ثم ي ق ر أ ب أ م ا ل ق ر آ ن ثم يصلي على النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ي عن ي ب ع د التكبير ة ا ل ث ا ن ي ة ثم يخلص الدعاء للميت ي عن ي ب ع د التكبير ة ا ل ث ا ل ث ة يخلص الدعاء للميت و لا يقرا إ ل ا في ا ل أ و ل يعني بعد ا ل ت ك ب ي ر الاولى فقط يقول ابن حجر و اسناده صحيح ا ل س ن ة في ا ل ص ل ا ة على ج ن ا ز ه و إ ذ ا اطلق السنه فمرادهم سنه النبي عليه الصلاه و السلام و اسناده صحيح فعلى هذا بعد ا ل ت ك ب ي ر الاولى القراءه و بعد الثانيه الصلاه على النبي عليه الصلاه و السلام و بعد الثالثه الدعاء للميت سم باب الصلاه على الجنائز بعد الصبح الى الاسفار وبعد العصر الى الاصفرار وحدثني ا ح ي ا عن مالك عن محمد بن ابي حرمله مولاى عبد الرحمن بن ابي سفيان بن ح و ي ط أ ان زينب بنت ابي سلمه توفيت وطارق امير المدينه فاتي بجنازتها بعد صلاه الصبح فوضعت بالبقيع قال وكان طارق يغلس بالصبح قال ابن أ ب ي حرمله فسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول ل أ ه ل ه ا إ م ا أ ن تصلوا على جنازتكم ا ل آ ن و إ م ا أ ن تتركوها حتى ترتفع الشمس وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ي ص ل على الجنازه بعد العصر وبعد الصبح اذا صليتا لوقتهما يقول م ؤ ل ف رحمه الله تعالى ب ا ص ل ا ه على الجنائز بعد الصبح الى الاسفار وبعد العصر الى ا ل ا ص ف ا ر في الوقتين الموسعين ل ص ل ا ه على الجنازه في الوقتين الموسعين بعد الصبح الى الاسفار يعني قبل ان تطلع الشمس وبعد العصر بعد صلاه العصر إ ل ى ان تطفر الشمس روى مسلم و أ ح م د و أ ص ح ا ب السنن عن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن و أ ن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس ب ا ز غ ة حتى ترتفع حين يقوم قائمه ا ل ظ ه ر ه حتى تميل و حين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب هذه الاوقات ا ل ث ل ا ث ة م ض ي ق ة يقول الترمذي والعمل على هذا عند بعض اهل العلم يعني المنع من ص ل ا ة ا ل ج ن ا ز ة في هذه ا ل أ و ق ا ت ل أ ن ه م حملوا دفن أ و قبر الموتى على ا ل ص ل ا ة ل أ ن الدفن من متطلبات ا ل ص ل ا ة يقول الترمذي والعمل على هذا عند بعض أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يكرهون ا ل ص ل ا ة على ا ل ج ن ا ز ة في هذه الساعات الساعات ا ل أ و ق ا ت ا ل م ض ي ق ة وقال ابن المبارك معنى هذا الحديث أ ن ن ق ب ر فيهن موتانا يعني ا ل ص ل ا ة على ا ل ج ن ا ز ة ا ل ص ل ا ة على ا ل ج ن ا ز ة ل أ ن القبر الميت بحد ذاته لا إ ش ك ا ل فيه و لا يتعلق به ن ه ي و النهي عن ا ل ص ل ا ة النهي في أ و ق ا ت النهي أ ن م ا يراد به عن ا ل ص ل ا ة و ذكر قبر الموتى ل أ ن من متطلباته ا ل ص ل ا ة و قال ابن المبارك معنى هذا الحديث النقبره في ان موتانا يعني ا ل ص ل ا ة على ا ل ج ن ا ز ة و كره ا ل ص ل ا ة على ا ل ج ن ا ز ة عند طلوع الشمس و عند غروبها و إ ذ ا انتصب النهار حتى تزول الشمس و قول أ ح م د و إ س ح ا ق و قال الشافعي لا ب أ س به لا ب أ س ب ا ل ص ل ا ة على ا ل ج ن ا ز ة في الساعات التي تكره فيها ا ل ص ل ا ة ما عرفنا ر أ ي الشافعي رحمه الله في فعل ذوات ا ل أ س ب ا ب في ع ق ا ت النهي و ر أ ي غيره من اهل العلم باب ا ل ص ل ا ة على الجنائز بعد الصبح الى الاسفار و بعد العصر إ ل ى ا ل ص ف ر ا ر في شرح الزرقاني يقول فيجوز بلا كراهه بلا كراهه يقول هذا هو المشهور عن مالك أ ن ه ا لا تجوز بعد ا ل إ س ف ا ر و بعد الاصفرار و روى ابن عبد الحكم عن مالك جواز ا ل ص ل ا ة على الجنائز في كل وقت بما في ذلك على اوقات م ض ي ق ة و هو قول الشافعي ل أ ن النهي إ ن م ا ورد في التطوع لا الواجب ص ل ا ة ا ل ج ن ا ز ة تطوع ولا و ا ج ب واجب فرض ك ف ا ي ة ا ل ص ل ا ة ا ل أ و ل ى على الميت فرض ك ف ا ي ة نعم إ ذ ا صلي عليه و سقط الفرض ثم وضعت ا ل ج ن ا ز ة ا ن ت ظ ا ر لدفنها في أ و ق ا ت النهي ا ل آ ن سقط فرض صارت في حكم الباقين ي س ن ة و هنا يقول مالك إ ن م ا ورد النهي في التطوع لا الواجب نتفق معه على أ ن ص ل ا ة ا ل ج ن ا ز ة فرض ك ف ا ي ة و يقصد بذلك ا ل ص ل ا ة ا ل أ و ل ى التي يسقط بها الواجب ف إ ذ ا سقط الواجب صارت في حكم الباقين ي س ن ة هؤلاء الذين لم يدركوا ا ل ص ل ا ة عليها في المسجد هل لهم أ ن يصلوا عليها إ ذ ا وضعت انتظارا لدفنها على أ ر ض ا ل م ق ب ر ة وهل يختلف ا ل أ م ر فيما إ ذ ا وضعت قبل أ ن تدفن وبعد أ ن تدفن ص ل ا ة ا ل ج ن ا ز ا ل يتناول ص ل ا ة يتناولها عموم قوله ع ل ي الصلاه ل ا صلاه بعد الصبح ولا ص ل ا ة بعد العصر ثلاث ساعات كان ر س و ل ا و ن ه الى إ آ خ ر فهي ص ل ا ة و لذا لا تصح إ ل ا باستكمال شروط ا ل ص ل ا ة فهي ص ل ا ة و إ ذ ا اتفقنا مع مالك و غير مالك من يقول النهي خاص بالنوافل للفرائض إ ذ ا اديت ا ل ص ل ا ة ا ل م ر ة ا ل أ و ل ى سقط الارض و بقي في حكم الباقين سويت ف إ ذ ا وضعت بعد ص ل ا ة العصر في ا ل م ق ب ر ة بعد أ ن اديت ا ل ص ل ا ة الواجبه عليها أ و بعد ص ل ا ة الصبح في الوقت الموسع أ و في الوقت المضيق فنقول لا تصلوا عليها ل أ ن الوقت وقت نهي أ و نقول هذه ص ل ا ة م ر ب و ط ة بسبب وجد السبب وفعل ذوات ا ل أ س ب ا ب في اوقات النهي معروف الخلاف فيه نعم يجري عليها ما ذكرناه سابقا في فعل ذوات ا ل أ س ب ا ب في وقت النهي الوقت الموسعين لا اشكال ف ي ه م يصلى على جنازه فيهما و أ م ا ب ق ي ة ا ل أ و ق ا ت فلا يصلى على جنازه فيها, لا يصل فيها لان تنتظر الجنازه وش المانع أن ينتظر ل أ ن الاوقات ا ل م ض ي ق ة ق ص ي ر ة حتى في ا ل ص ل ا ة ا ل أ و ل ى التي هي و ا ج ب ة أ ن لا يترتب على ا ل ت أ خ ي ر شيء لو أ ح ض ر ت ص ل ا ة ج ن ا ز ة قبل غروب الشمس بعشر دقائق وش المانع أن ينتظر بها ص ل ا ة المغرب فيتصلى ويصلون عليها نعم أ و أ ح ض ر ت ا ل ج ن ا ز ة قبل ب ز و غ الشمس أ و مع ب ز و غ الشمس ينتظر بها حتى ترتفع الشمس ل أ ن ه في حديث ع ق ب ة ثلاث ساعات كان ر ينهانا أ ن نصلي فيهن و أ ن نقبر فيهن موتانا ف ا ل أ م ر لا شك أ ن ه ليس من ا ل س ه و ل ة بحيث يقول أ د ن ى واحد هذه ذوات ا س ب ا ب و ذوات ا ل أ س ب ا ب جاء ما يخرجها من عموم ح د ي ث النهي و ا ل م س أ ل ة تقدمت مع البسط يقول حدثني ي ح ي عن م ا ل ك عن محمد بن أ ب ي حرمله قرش مولاهم م و ل ى عبد الرحمن بن أ ب ي سفيان ابن حويط بن عبد ا ل ع ز ة أ ن زينب بنت أ ب ي س ل م ة عبد الله بن عبد ا ل أ س د ا ل م خ ز و م ي ة ر ب ي ب ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام توفيت س ن ة ثلاثه و سبعين و حضر ابن عمر جنازتها قبيل موته و طارق ا بن عمرو ا ل أ م و ي مولاهم أ م ي ر ا ل م د ي ن ة لعبد الملك بن مروان فاتي بجنازتها بعد ص ل ا ة الصبح ف و وضعت بالبقيع قال محمد و كان طارق يغلس بالصبح أ ي يصليها وقت الغلس قبل ا ل إ س ف ا ر يعني مازال وقت النهي الموسع موجود فيصلى عليها في مثل هذا الوقت قال ابن أ ب ي حرمله فسمعت عبد الله بن أ م ر يقول ل أ ه ل ه ا اما أ ن تصلوا على جنازتكم ا ل آ ن يعني في الوقت الموسع وقت الغلس قبل ا ل إ س ف ا ر و إ م ا أ ن تتركوه حتى ترتفع الشمس أ م ا أ ن يصلى عليها في الوقت المضيق فلا و مفهومه أ ن ه لا يصلى عليها في الوقت المضيق و حدثني عن مالك عن نافع أ ن عبد الله بن عمر كان يصلي على ا ل ج ن ا ز ة بعد العصر و بعد ا ل ص ب ح إ ذ ا صليتا لوقتهما عبد الله بن عمر كان ق ا ل يصلى على ا ل ج ن ا ز ة بعد العصر و بعد ا ل ص ب ح إ ذ ا صليتا لوقتهما يعني في أ و ل الوقت و هذا يشهد لما قبله ي ق و ل ب ا ج ي لوقت الصلاتين المختار و لابن أ ب ي شيبه عن ميمون بن مهران كان ابن عمر يكره ا ل ص ل ا ة على ا ل ج ن ا ز ة إ ذ ا طلعت وحين تغرق يعني في الوقتين المضيقين اللهم صل وسلم على عبدك و ر س و ل م